وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ ذَلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ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 وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا إِنَّ بِجُهَابِلَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ أُمَّهَاتِهِمْ وَأُرِنَ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَبْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَى أولئكم <سؤال> معروفا كان ذلك في <تصفيق> الكتاب مستورا